وقال للموت منادي يا علي ونرى هي هذا برهيها اجفلانه ودي منه بالكون مثيله بالحسن نبقى للموت من نادي يا علي إلا أسجد يوم ولا صلى الوثن نبقى للموت من نادي يا علي عيب حذر المعبود أحيان السنة نبقى للموت من نادي يا علي وعاين من حيد رغم جور الزمان نبقى الموت من نادي يا علي ينور دربي شافع ابن نبوي ينور دربي شافع ابن نبقى للموت منادي يا علي نبقى للموت منادي يا علي وغره هي هات فنانا رضويلي نبقى للموت علي وغره هي هات فلا نرضى ولي نرضى هئهات شغيرك حيدارك نودغى للموت ني nadi ya علي انت للإسلام حيدر مبخرك نودغى للموت ني nadi ya علي ج Luxeneb شذاك معطرت نودغى للموت ني nadi علي ايو هذا لاعداك النار مساحرت نودغى للموت ني nadi علي اي خلت صب نارك تاخذ بثاره اي نبقى للموت منادي يا علي نبقى للموت منادي يا علي وغنا هي هادت لا نرضى ولي نبقى للموت علي وغنا هي هادت برهي هات فلا نرضو علي <تصفيق> يا ضوى العين يا من حبك شهر نبغة من الموت لنادي يا علي بمثلك الكون فلا حاوي احد نبغة من الموت لنادي علي للمحب تاج على الراس وسنه نبغة من الموت لنادي يا علي والله والله ما خاب اذا شخص صيد نبغة من الموت لنادي علي حضرتك جنن انطب وهنتمنى حضرتك جنن انطب وهنتمنى نبقى للموت للموت منعدي يا علي <تصفيق> نبقى للموت منعدي يا علي وغنا هي هاد فلان رضويلي نبقى للموت علي وغنا هي هاد لا يا هي هات نبقى نحواك ولا مرنا الاسير نبقى من هوتني ناديه علي الطير يقلب وترفرف عن نجي نبقى من هوتني ناديه علي اقسم الشيع يمين الله وحن نبقى من هوتني ناديه علي ظالب الله ورباك انت اللي هدي نبقى من هوتني ناديه علي تبقى حالينا ما تجافينا تبقى حالينا ما تجافينا نبقى للموت ننادي يا علي نبقى للموت ننادي يا علي غير هي هات فلا نرضى ولي نبقى للموت ننادي علي غير هي هات غير هيهات فلا نرضى ولي ندعم إن الله فرح نيتم نبقى للموت نينادي يا علي أو نقسم علي بمصيبة فاطمة نبقى للموت نينادي يا علي هل الهل ألم كون يحط الخاتم نبقى للموت نينادي يا علي ويرجع علي ينراع الغانمين نبقى للموت نينادي يا علي بلش مهدينا علي يعاود عينينا علي بلش مهدينا علي يعاود عينينا علي نبقى للموت للموت للموت ننادي علي و غير هي هاد فنان طويل نبقى للموت ننادي يا علي و غير هي هاد فنان لا فنانو غير حي حاج فنانو قولي للشاعر الحاج علي الطائي وبصوت الرادود الحسيني سلوان الناصري المحسن للانتاج الصوتي